وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار كنا توقفنا عند فصل قول الصحابي وحجيته فيقول العلامة السعدي رحمة الله عليه قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجه هذا الكلام على اختصاره وإجازه احتاج إلى وقفات طويلات إذ موضوع قول الصحابي وحجيته موضع اختلف فيه الاصوليون من أهل السنة والجماعه وكما لا يخفى عليكم أن الحنابلة يرون حجية قول الصحابه رضي الله عنه على التفصيل الذي ذكر الشيخ العلامة السعدي هنا وممن انتصر بهذا الأمر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين عن رب العالمين وقد أفرده أي أفرد كلام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالة صغيره الشيخ أحمد سلام الذي يقيم الآن في هولندا وحققه وسماها البينات السلفيات على أن قول الصحابي حجة نسيت الاسم لكن هذا هو الذي أعرفه عن هذه الرسالة والشافعي رحمة الله عليه نقل عنه أنه كان يقول في القديم بحجية قول الصحابي ثم بعد ذلك لما نزل مصر غير هذا القول إلى أم صار عنده أن قول الصحابي ليس حجة في الشريعة لأنه ليس معصوما وإنما الذي يبني عليه الحنابلة وغيره كون قول الصحابي حجة هو سكوت الآخرين على عن الإنكار عليه وهذا في حقيقة الأمر إن سمعتم أنه إجماع فمقصودهم الإجماع السكوتي ولا ينسب إلى ساكت قول وأما مالك رحمة الله عليه فأحيانا يحتج بكلام الصحابة الذين سكنوا المدينة وجمعوا علم أهل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المقيمين في المدينة ولذلك احتج بإجماع أهل المدينة ولا يحتج بقول غيرهم وهذا يعرفه المتتبع المستقرئ لاحتجاجات مالك بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في الموقع فإن له طريقة مميزة في وضع الحديث وإيراد أقوال الصحابة بعده وكأنه يشرح الحديث بأقوال الصحابة يحتج بها على على فهم الحديث وإن لم, يكونوا وإن لم يكون من رواة ذلك الحديث الشيخ هنا رحمة الله عليه يقول قول الصحابي فتوى الصحابي وهو من اجتمع وإن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بان يكون اعمى هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أي كان حال اجتماعي به مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر قوله أي انتشر بين الصحابة ولم ينكر أي لم يعارض قوله بقول آخر بل أقره الصحابة عليه وقصده هنا بالإقرار السكوتي لا الاقرار القولي إذا أقره الصحابة بقوالهم فهو إجماع إذا أقر الصحابة هذا الصحابي بقولهم فهذا في الحقيقة إقرار قولي وهذا إجماع أما إن أقروه بسكوتهم فحقيقة هذا الإقرار لا يبقى إلى مستوى الإقرار الكلامي اللفظي القوي الدلالة قال بل أقره الصحابة عليه فهو اجماع ولذلك لابد من الانتباه هنا إن كان الشيخ يقصد الإقرار الكلامي القول فنعم وأما إن كان يقرر يقصد الإقرار السكوتية فلا ينسب لساكت قول قال فإن لم يعرف اشتهاره أي لم يشتهر هذا الكلام عند الصحابة ولم يخالف غيره فهو حجة على الصحيح الذي أعتقده أنا شخصيا أن هذه المسائل مسائل ظنية فمن أين لنا أن نعرف أنهم لم يخالفوا هذا الصحابي وقد انتشروا في الأمصار وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل عنه ابن القيم أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب أي قد أخطأ قال وما يدري لعل الناس اختلفوا لعلهم اختلفوا ومن يوصل إلينا أقوالهم التي خالفوا فيها هذا الصحابي؟ الله تعالى لم يضمن لنا إن صح التعبير أن يوصل إلينا أقوال الصحابة لأن ليست معصومه. وقوله فهو حجه على الصحيح هذا مذهب الحنابل. قال فإن خالفوا غيره من الصحابة لم يكن حجه ولكن لا بد هنا من تفصيل في غاية الأهمية. إن, إن كان مع قول الصحابي قرينه من القرائن التي تعطيه هذه القوة تعطيه هذه القوة ويكون فيه شائبة رفع من النبي عليه الصلاة والسلام نعم هنا, نعم هنا يكون قوله حجة نحن ذكرنا أن الإجماع السكوتي أنت ينقل عن أحد الصحابة قول أو فتوى ثم لا نعرف أن أحدا ما أنكر هذا الكلام ولا ندري إن كما وصله أو لم يصله والصحابة قد تفرقوا في الأمصار فإن لم نعرف أن أحدا أنكر عليه فهذا إجماع شكوتي وحقيقة الإجماع السكوت أنه ليس له قوة كقوة الإجماع الكلامي القولي ولذلك لا نجازف حقيقة، إلا أن نقول إن ثبت الإجماع القول بأن ينقل قول كل صحابي في المسألة، فيتطابق تتطابق أقوالهم هذا هو الإجماع. أما أن يكون سكوتهم دليلا في قوة الإجماع القول فلا. ثم إن تكلم الصحابي بفتوى أو بقول، ولا نعرف أحدا خالفه، لأنه قد, قد يكون خالفه بعض الصحابة ولم يصل إلينا. وقد يكون بعض الصحابة, الصحابه يخاف أن يخالف كما كان يفعل ابن عباس مع عمر رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه مانع ولا سبب من الإنكار على الخ على الخطأ. أما الصحابي فيسعه أن يسكت إن رأى أن في كلامه ايقاعا لما او أو لضرر أو لمفسده هو يرى أنها أكبر. من المصلحة التي يرجوها من إشاعة فتوى له تخالف فتوى مثلا عمر رضي الله عنه قلت أحيانا تكون مع أقوال الصحابة قراء ترفع قدر هذا القول إلى مستوى الاحتجاج حينما يفوح من هذا الكلام رائحة رفع, رائحة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون المثال لذلك مثلا بأن, يجع بأن يتكلم الصحابي في سبب النزول ويكون كلامه صريحا في ذكر القصة التي كانت سببا في نزول آية من كتاب الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا يرون ذلك بأعينهم ويخالطون ذلك بأبدانهم فهم الحجة في هذا كذلك كلامهم في العقائد في التوحيد خاصة في الله تبارك وتعالى في الاخص فإن تكلم الصحابي في شيء من العقيدة ولا يعرف عن هذا الصحابي أنه يأخذ من الإسرائيليات وحقيقة لا يعرف عن صحابي أنه كان يأخذ من الإسرائيليات ليحتج بها من أمثلة أقوال الصحابة في العقيدة قول ابن عباس رضي الله عنه هذا حجة في بابه أنه قال الكرسي الكرسي موضع القدمين هذا في اللغة هذا معناه المطلق معناه الذهني إذا كلام ابن عباس هنا حجة كذلك أقوالهم في أصول الدين أقوالهم في أصول الدين كما مثلا نقل عن سليفة بن اليمان أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها كلامه هنا حجة لأن الأصول لا يجوز فيها الاجتهاد والضابط في كل هذا ما كان من قبيل الاجتهاد في أقوال الصحابة فلا يكون حجة وإن لم يكن من قبيل الاجتهاد ويكون له نوع حكم رفع فهذا يكون حجة لا بالنظر إلى أنه قول الصحابه بل بالنظر إلى القرائن التي أحيطت أو أحاطته هي التي جعلته حجه والله تبارك وتعالى أعلم قال في فصل الأمر والنهي قبل أن أنتقل أنا بكتابين في الباب أو ثلاثة أو الكتاب أو ان صح وجدتموه كتاب البينات الثلاثيات هذا لأحمد سلام هذا استخرج من إعلام الموقعين كلام ابن القيم رحمه الله عليه في حكم قولي الصحابة وكله يدور ويحتج بفضائل الصحابة يحتج بفضائل الصحابة أو يحتج بهم إذا كانوا مجتمعين لا منفردين وهذا الكلام تجدونه في إعلام موقعين كذلك هناك كتاب قديم أيضا للعلامة العلائي العلامة العلائية رحمة الله عليه سمى الإصابة في الأقوال الصحابة الإصابة في أقوال الصحابة هذا حققه محمد عمر عمر سليمان الأشقر أو أحد الأشقرين أحد الأشقرين ثم كتاب آخر اسمه الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله الدرويش هذا أستاذ مشارك في كل الشريعه الشريعة بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مطبعات او نشرات مكتبة الرشد او الرشد ثم يقول الشيخ الساد رحمة الله عليه الأمر بالشيء ناهي عن ضد هذا الحديث الآن عن الأمر والناي ألفاظ العموم من اتهاد والثقليل يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحه الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا واضح والمقصود أن الأمر بالشيء نهي عن كل أبضاده ومقصوده بكلمة ضد أي جنس الضد كل ما يصح ان يكون ضدا لهذا الشيء فهو منهي عنه ودائما ناخذ مثال على هذا أن نقول لو قلت لك اجلس إذا قلت لك اجلس فهذا يتضمن باللزوم نهيه لك عن القيام والاضطجاع، لأن أمرتك بالقيام فلا يمكن الجمع بين القيام والقلود القيام والاضطجاع. إذا أمرتك بالقيام فأنا انهاك عن كل الاضداد وأما إن نهيتك عن الشيء كما قال هو النهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الشيء أمر باحد أبضابه الناهي عن الشيء أمر بأحد أبضابه أنا الأول لكي تميزوا الأمر بالشيء نهي عن كل أبضابه والنهي عن الشيء أمر باحد أبضاده مثال ذلك أقول لك لا تقم لا تقم أي أنا أمرك بأحد شيئين لا بالتعيين افعل أيهما شيء إما أن تقعد وإما أن تطجع أقول لك لا تقم معنى أمرك باحد أبضاد القيام إما الجلوس وإما الاضجاع اختر أنت ما بدلك ويقتضي الفساد يقتضي الفساد أي أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد فإذا نهى الشرع عن عبادة ما إذا نهى الشرع عن عبادة ما ثم أداه المكلف فالاداء باطل فاسد هذه العباده باطله فاسدة. وإذا واذا نهى الشرع عن معامله ما عن عقد نكاح عن عقد طلاق عن عقد بيع وشراء عقد سلف إن كان نهى عنه الشرع واوقعه المكلف فان ما اوقعه المكلف فاسد في نظر الشرع كنهي الله تبارك وتعالى عن نكاح المرأة بغير إذن وليها وكناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح للمكلف إن كان محرما في هذه الأولى في العبادة والثانية في المعاملة وك وكناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاه على المقابر فالنهي يقتضي الفساد وكان شيخ شيخنا الباني رحمة الله عليه متوقفا زمنا في افساد صلاة من يصلي على القبر حتى دهر له أن هذا من النهي الذي يقتضي الفساد فحكم بفساد صلاة من يصلي على المقابر أو إلى المقابر ودليل هذه القاعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا والعمل المنهي عنه ليس من أمرنا فهو رد أي مردود عليه فاسد لأن رد الله تعالى للعمل يلزم منه فساده قال إلا إذا دل الدليل على الصحة أي أنه إنه نهي مثلا على المعاملة وهذا يأتي خاصة في المعاملات في معاملات البيوع أحيانا ينرى الشرع عن معاملة من معاملات البيع والشراء ومع ذلك إن وقعت هذه المعاملة قد تصح مع نهي الشرع عنها أعطيكم مثالا نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الغبل نهى عن الغبل الغبن كان تبع لشخص ما سلعة على انها تامة صالحة فيكتشف بعد ذلك أنك غبلت إما بالعيب او بكون قيمتها التي اشتريت بها هذه السلعة مبالغ فيها فالشرع ماذا نهى؟ نهى عن هذه المعاملة لكنها لا تفسدون مجرد النهي عنها لأن الشرع صحح هذه المعاملة إمرضيا المتضرر كمن اشترى مثلا بقرة وكان صاحبها قد حفلها أي ربط على ضرعها حتى تمتلئ حليبا فيظن المشتري أنها هكذا في كل يوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضرر إما أن يمسكها عليه ويصح العقد مع النهي عنه أو أن يردها على صاحبها بالعيب مع صاع من ثمر اذا مع النهي فإن الشرع صحح هذا العقد إن رضي المتضرر إن قبل المتبرر قال لا بأس أنا سامحته يصح العقد وهو هذا مذهب الشافعية قال والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك الأمر بعد الحظر أي بعد المنع والنهي يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك وبعض العلماء يقول الأمر بعد الحظر يفيد الجواز لكن كلام الشيخ هنا أدق وهذا ليس فيه مغامرة ولا مجازفة يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك فإن كان قبل النهي واجبا يصير واجبا إن كان جائزا يرجع فيصير جائزا وعندكم الرسالة بالتعليقات الموجودة عندكم في الحاشية لو راجعتموها هناك أمثلة تدل على ما ذكرت كلها ترجع إلى ما كان عليه الأمر قبل لذلك انا لا اريد ان اطيل بذكر الأمثلة كثيرا لأنها أمامكم في الكتاب فمثلا هو يذكر هنا مسألة البيع والشراء الأصل فيها الجواز ثم منعها الشرع لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فنهى عن البيع وأمر بتركه ثم بعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي فيه أمر بالصلاة بالبيع فماذا نقول نرجع إلى ما قبل النهي كان البيع جائزا فالأمر هنا يدل على الجواز ايضا قال والأمر والنهي يقتضيان ثورة ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سبب أنا اعتذر أتوقف هنا ولي عذر إن شاء الله طريف وأنني قبل أن أدخل إلى الغرفة كنت وجدت غرفة بعض الشيعة مفتوحة غرفة شيعية مفتوحة فدخلتها فوجدت أحد هذا أمر غريب أحد رؤوسهم كان يتحدث عن حديث لعمر رضي الله عنه أنه حينما قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف أنه قال هذا إنما قال الرواية الصحيحه في البخاري انه قال لقد اصاب النبي صلى الله عليه وسلم وجع على كل حال دخلت فوجدته يقول والهجر معناه اللخبطه ثم كان يقول انا ناقشت عدنان عرذري الى اخره فلن قلت له طيب اريد منك ان تشرح لي كلمه هجر فقال لي, قال لي لا اشرحها انت قلت انت المستدل البينه على من ادعى فقال أجيبوه أجيبوه قلت لا أريدك أنت أن تجيب قال أجيب أنت اعطه فرصة يعني أنا قلت لا أنت الذي استدللت بالكلمة أنت شرحها لنا نحن جاهلا لا نعرف فبعد المراوغه وعطاب الكلام قال يا قالها ابن تيمية قال ابن حجر قلت لا أريد ابن تيمية ولا ابن حجر أريدك أنت أريد الشرح منك انت لأني كنت أريد أن يقول هو معناها كذا فقل له من أين أخذتها فقال لي ه... المع... ما... فشرحها الإخوة الموجودون من الشعة هناك فقلت توافقهم قال نعم قلت طيب ما قولك لو كان لنا معنى آخر فسكت قال وهل لها معنى آخر قلت نعم قال ما هو قلت هل قرأت مرة كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس اللغوي فسكت قال, قال ايتني ايتني بالكلام هو لا اعرفه فقلت هذا رجل قديم اشناده عالم جدا هو يجعل ابن فارس رحمة الله عليه كلمة هجر بمعنيين متناقضين المعنى الاول هذا اصل عنده هذا كلام مطلق يقول له اصلان وارجعوا الى هجر في معجم مقيس اللغة يقول هجر تطلق على الأصل الأول وهو القطع والأصل الثاني الشد والربط فبدأ يسخر مني. يقول لي قطع, ماذا قطع ماذا قطع ماذا قلت يا أخي هذا أصل لغوي غير مقيد في سياق معين هذه كلمة مجردة عن الجملة الأصل كلمتها ها جا را لها أصلان هما هذا فيقول يقول قطع ماذا قطع ماذا ثم بدأ يستاذي ويسخر خربين قلت طيب يا أستاذ أنت تقول قطع اتني أين قالها عمر قلت لم أجد في صحيح البخاري كما تقول أنه قالها فقال لي طيب نحن نعينك قلت أنا الذي وجدته في صحيح البخاري أنه قال أصابه الوجع قال لي نعم لا قلت له موجود في الصحيح أن الصحابة قالوا ذلك الصحابة قالوا ذلك فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين قال عمر هجر أنتم تقصدون عمر بالسب تقصدون أن عمر سب النبي صلى الله عليه وسلم أريد منك نصا على أن عمر قال ذلك فقال في صحيح البخاري قلت طيب أعينوني بارك الله فيكم الحاضرون اعينوني على البحث عن هذا الحديث فأتوني بالرواية. ما في ما من موجود في الرواية؟ قال فقال عمر رضي الله عنه واحد. قال عمر أصابه الوجع. فقالوا مثل. فقال فقالوا ما قال عمر. فقلت يا أستاذ. عمر قال أصابه الوجع. واللغة العربية ما مقتضاها حينما نقول. فقالوا ما قال عمر. أي أنهم قالوا أيضا أصابه الوجع. فسكت. قلت انت قلت قال عمر في صحيح البخاري هجر لكني لم أرى في صحيح البخاري انه قال هجر فسكت والعجيب أن هذا الشيعي مصري يتكلم بالدارج المصري على كل حال لذلك انا اعتذر يعني أخذ مني هذا الرجل بعض طاقتي ولذلك عندما دخلت الغرفه هنا الطاقه التي كانت عندي كانت قليله جدا على كل حال سامحوني بارك الله فيكم نرجعنا ان شاء الله تعالى في الحصه غدا ان شاء الله تعالى في الحديد الاخ المشرف هل هل هناك يعني محاولات الاخوه في تخريج حديث في كتاب ابن عبد البر رحمه الله عليه ام لا حتى أنظر إليها من الآن طيب أعطيني إياها حتى أنظر إليها الآن إن شاء الله وغدا بكلام مبيع الوقت في البحث